Vma ana alaykon bhapifiz. Vkzalik nucallif alayat ve liyqolu darast ve li nubeyinuhu lqomi إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء اللهم أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيرا فتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عذوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون